أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فُرُوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا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 كذبت قب لهم قونوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وذرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلٌّ كذب الرسل فحفظ وعيد كلٌّ كذب الرسل فحفظ وعيد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 ونفخ في الصوف ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل جفار عريض. من ناعل الخير معتدم مريد. الذي جعل مع الله إلى أن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 يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هم من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد، وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم أشد منهم ضطشاً، فلقدوا في البلاد، فلقدوا في البلاد هم من إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السم عموم شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة آيات وما مسنا من الغروب تصبر على ما يقولون تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.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 نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ثوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أذكر بالقرآن من يخاف وعيد